Book two دهت تسع تسع داني و تjedن ايام الاسبوع ايام الاسبوع pone الاثنين الاثنين اوتوراك الثلاثاء الثلاثاء سريدا الاربعاء الاربعاء تشتفرتا الخميس الخميس بيتاك الجمعه الجمعه Subota As-Sabt as Nedjelja Al-Ahad Al-Ahad Tjedan Al-Usbū' al, -isbu al Od ponedjelka do nedjelje Min al -ithnein? ila l-ađad min al-isnejn ila l-ađad dan je ponedjeljak al-isnejn huwa auvalu jeum al-isnejn huwa auvalu jeum drugi dan je utorak al-thalasa huwa thani jeum ثلاثاء هو ثاني يوم تريتشي دان يه سريدا الأربعاء هو ثالث يوم الأربعاء هو ثالث يوم چتورتي <تصفيق> دان يه چتورتك الخميس هو رابع يوم الخميس هو رابع يوم بيتي دان يه بيتك الجمعة هو خامس يوم الجمعة هو خامس يوم شاستي دان يه سبط السبت هو سادس يوم السبت هو سادس يوم سادم دان يه نديل الأحد هو سابع يوم الأحد هو سابع يوم تيداً إما سادم دانا الأسبوع به سبعة أيام الأسبوع س أياممة الس دا نعمل خمسة أيام فقط نعمل خمسة أيام فقط